والذين يحجون في الله ببعد مستجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند رب 117. وعليهم غضب ولهم عذاب شديد 118. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 117. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 118. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله